انا انا انا كنتامر ونهبت كل مدي وكل خوتي وكل عمامي بخدمتي انا هيك تالي ان منعصب دموعتي وانظر اب من نبچ فرد بچايه هذه زينب خذ يطارش معصب وطر الفلاة للغريحة در أبو يتوصله لا تقل لو لا بعد تحشي إليه بس تقل الله وديعتك شجاية ش عندك من شكوى وعدها بس تقل لو ديعتك عدها عتاف تقول أبوها شعطلها وشنه السبب إنه تقول أبوها شعطلها وشنه السبب إن كان أمر البار وعلينا الكتاب الطاع امر الله نرو حسبايه نمشي يسرا الطا والله راجتا لا مثلي يا اخو هالعفتا احسين يا من على الغبره جثتان وعفت عباس على المسنايا اي وعفت